لا في الأرض مروتين ولا تعلنوا علوا كبيرا فاذا جاء وعد اولى وما بعثنا عليكم بعثنا عليكم عبادا لا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا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 جميع الله لنا حميدا ربنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات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 يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابِي يَلْقَاهُ مَنْ شَاءَ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يضل عليها.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 وكن أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا الله, الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا جعلنا له جهنما يسلا مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيا وهو مؤمن فاولا أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مثموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا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 إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذب تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا نيسورا الله, الله أكبر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 So, if Jesus Christ, peace be upon him, bide for three days, who control the world? That means, if him God bide? Right? The freedom to unmask. So, there are various ways which we can prove the argument yeah, to be yeah. wrong. The students of Islamic International School welcome all of you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الملك little wonders at their best bishoy shishura proti budband sandha 6 tay apuno samprochar sokal 11 tay bangladeshe ptv bangla adorsho poribar গণকের কাছে কিছু গিয়ে জিজ্ঞাসা করা শির কোন দিবস পালন করা শির হাতের রাশি দেখে ভাগ্য পরীক্ষা করা আদর্শ পরিবার দেখুন পারিবারিক আদর্শ غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا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 وتقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد اجعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل فلا يسرف في القتل انه كان منصورا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 إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض برحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال قولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما ولا تجعل مع الله الهًا آخَرَ فتلقى في جهنم فتلقى في جهنم ملوما الله الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا أفأصخاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكره وما يزيده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 شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ان نكن حليما غفورا واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوا في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 انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا الا اننا خلقا شديدا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 يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون وتظنون إن لبثتم إلا قليلا الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا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 إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسؤورا الله أكبر আমি জাকিরের আন্তরিক বার্তা শত্রুকে জয় করুন ঘৃণা এবং শত্রু মাঝে শত্রুকে জয় করার কৌশল আমাদের দয়ালু আল্লাহ বলে মন্দ মন্দকে প্রতিহত করো তাহলে তুমি দেখবে যে যারা তোমার বিরোধিতা করে তারা তোমার পরম বন্ধু হয়ে গেছে শত্রুকে পরাজিত না করে বরং জয় করুন তাদের হৃদয় এবং মনকে জয় করুন বেশ টিভি বাংলা মানবতার সমাধান